رجل يقول أنا كثير السفر فما حكم الدين في أن صلاة الظهر قد فاتت مني قبل السفر هل أقضيها قصرا؟ وما الحكم في صلاة الظهر وقد فاتت مني أثناء السفر فبعد عودتي هل أقضيها قصرا أم أتمها؟ إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر وهو حوالي ثمانين كيلو تقريبا وفاتته صلاة الظهر مثلا وأراد أن يقضيها إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة أي صلاها ركعتين فقط لأن رخصة القصر وهي السفر كانت موجودة أثناء وجوب الظهر عليه وهي أيضا موجودة عند قضائها أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء رأي يقول بقضائها مقصورة أي ركعتين فقط نظرا لأن الرخصة وهي السفر كانت موجودة عندما فاتت منه وعليه الحنفية والماركية ورأي يقول بقضائها تامة أي أربع ركعات نظرا لأن الرخصة وهي السفر غير موجودة عند القضاء وعليه الشافعية والحنابلة ولا ما نعمل الأخذ بأحد الرأيين وإذا فاتت صلاة الظهر في الحضر أي في غير السفر ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامه أي أربع ركعات وذلك باتفاق الأئمة لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه والله أعلم.